قاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فَجَعَلَ عَوْنًا عَلَى فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا سِعْيَ يَصطادِ قَطَائِفًا مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاؤُهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ونريد أن نمن على الذين تضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمته ونجعلهم الورثين ونمكن لهم في الأرض ونريك العون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موت أن أرضي فيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين فَلَتَطَّهُوا آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُم عَدُوٌّ وَحَزَنًا إِنَّ فِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودِهِمْ مَا كَانُوا خَاطِئِينَ وقالت امرأة فرعون قروة عين لي ولك لا تقتلوه عسى فعلى ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن ذات لا تبدي به لولا اوبطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وَحَرَوْمَ عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاقِحُونَ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 وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَدَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقُتَتِلَنِهَا ذَاتِ مِشْيَاعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوٍّ فَأَسْتَغَوَاهُ الْلَّدِي مِنْ شِيَاعَتِهِ عَلَى الْلَّدِي مِنْ عَدُوِهِ فَوَكَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ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 فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عتا ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ما أَمَدْيَانَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِ مُرَأَتَيْنِ تَذُودانِ قَالَ مَا خَطُبُكُمَا قَالَتَ أَلَا نَسْفِ حَتَّى يُصْبِرَ الْعَالَمُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَتَقَالَهُمَا تُمْمَتَ وَلَا إلَّا الظَّلِفَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَزَلْتَ إلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ فَجَاءَ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 قالت إحداهما يا أبت التأجره إن خير من التأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأذرني ثماني حدد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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَفَارَ بِأَهْلِهِ آمَنَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ أَجِدُ وَتًا مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَخْفَلُونَ أَلَمْ مَّا أَتَانَا الْهُدَى مِنْ سَاقِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْضِّبَاطِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَغِ إِنْ يَا مُتَائِنِّي إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَن أَلْقِي فلما رآها تحتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين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 قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسالا فأرسله معي لذ أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قَالَ لَكَنَسُدُّ عُضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَطْغَوْنَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنْ اسْتَبَقَكُمُ الْغَالِبُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ موثى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا كحر مفترؤ وما سمعنا بهذا في آباءنا الأولين وقال متى ربي أعلم بما جاء بالهدى من الهدا من عدده وما تكون له عاقبة الذار إنّه لا يفلح الظالمون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 وَاسْتَكْبَرُوا وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ مِثْلَ أَن كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وجعلناهم أئمة يبعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من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 وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا شِيءَ أَهْلِ مَدْيَنَ تَسْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا قُلْتُ بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَا كِرْهَةَ مِرَّةٍ رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَّذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ولو لا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولون ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاء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 قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم خادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم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 وَإِذَا تَمِعُ اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِ الْجَاهِلِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبَتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالمُهْتَدِينَ وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حَرَمًا آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِيهَا قَوْمًا مِّنْهَارَتُ لِيَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا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 ويجعل الله عليكم الليل فرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون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 وَأَمْرُ وَحْمَتِهِ دَعَ عَلَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برها لكم أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون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 وَبِتَغْفِ مَا آتَاكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنَسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبِغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُ عَلِمٌ عِندِي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 فخسفنا به وبداله الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين فَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْهُ مَا كَانُوا يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَقَسَفَ بِنَا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة ندعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير وَمَن دَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُل أَعْلَمُ مَن